بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها قال مجاهد والكلبي ضوءها والضحى حين تطلع الشمس فيصف ضوءها قال قتاده هو النهار كله وقال مقاتل حرها كقوله في طه ولا تضحى يعني لا يؤذيك الحر والقمر إذا تلاها تبعها وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور وقال الزجاج وذلك حين استدار يعني كمل ضوءه فصار تابعا للشمس في الإنارة وذلك في الليالي البيض والنهار إذا جلاها يعني إذا جل الظلمه كناية عن غير مذكور لكونه معروفا والليل إذا يغشاها يعني يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق والسماء وما بناها قال الكلبي ومن بناها وخلقها وقال عطاء يريد والذي بناها وقال الفراء والزجاج ما بمعنى المصدر أي بنائها كقوله بما غفر لي ربي والارض وما طحاها وما طحاها بسطها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها عدل خلقها وسوى أعضاءها قال عطاء يريد جميع ما خلق من الجن والإنس فألهمها فجورها وتقواها قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة بين لها الخير والشر وقال في رواية عطية علمها الطاعة والمعصية وروى الكلبي عن أبي صالح عن عرفها ما تأتي من الخير وما تتقي من الشر وقال سعيد بن جبير ألزمها فجورها وتقواها قال ابن زيد جعل فيها ذلك يعني بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور واختار الزجاج هذا وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان وهذا يبين أن الله عز وجل خلق في المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهذا موضع القسم أي فازت وسعدت نفس زكاها الله أي أصلحها وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة وقد خاب من دساها أي خابت وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها وقال الحسن معناه قد أفلح من زكا نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل وقد خاب من دساها أهلكها وأضلها وحملها على المعصية فجعل الفعل للنفس ودساها أصله دسسها من التدسيس وهو إخفاء شيء فأبدلت السين الثانية ياء والمعنى هنا أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية قوله عز وجل كذبت ثمود بطغواها بطغيانها وعدوانها أي الطغيان حملهم على التكذيب إذ بعث أشقاها أي قام والانبعاث هو الإسراع في الطاعة للباعث أي كذبوا بالعذاب وكذبوا صالحا لمن بعث أشقاها وهو قدار ابن سالف وكان أشقر أزرق قصيرا قام لعقر الناقة فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله اي احذروا عقر ناقة الله وقال الزجاج منصوب على معنى ذروا ناقة الله وسقياها شربها اي ذروا ناقة الله وذروا شربها من الماء فلا تعرضوا للماء يوم شربها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه يعني صالحا فعقروها يعني الناقة فدمدم عليهم ربهم قال عطاء ومقاتل فدمر عليهم ربهم فأهلكهم قال المؤرج الدمدمة إهلاكم باستئصال بذنبهم بتكذيبهم الرسول وعقلهم الناقه فسواها فسوت الدمدمه عليهم جميعا وعمهم بها فلم يفلت منهم أحد وقال الفراء سوى الامه وانزل العذاب بصغيرها وكبيرها يعني سوى بينهم ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها عاقبتها قال الحسن معناه لا يخاف الله من أحد تابعه في اهلاكهم وهي رواية عن ابن عباس وقال الضحاك والسدي والكلبي هو راجع إلى العاقر وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره اذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها